1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. يا سين 3. والقرآن الحكيم 4. إنك لمن المرسلين 5. على صراط مستقيم 6. العزيز الرحيم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 سَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مَقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن نبي غيب فبشره بمغفرة واجر كريم نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ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 رَحْمَنٌ مِّن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ 11. لئن لم تنتهوا لنرضمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم 12. قالوا طائرتم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم محر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 وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ ثَل فِي ضَلَالِ مُبِين إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون بِلَا دُخُلَ إِلَّا جَنَّةً قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المكرمين.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 يا Ya حسرة على العباد 2. ما يأتيهم من رسول 3. إلا كانوا به يستهزئون 4. ألم كم أهلكنا قبلهم من القرون 5. أنهم إليهم لا يرجعون 6. وإن كل لم ما جميع لدينا محضر وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من فَجَنَّبْنَا جَنَّهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلَا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 111. ومتاعا إلى حين قِيلَ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 113. وما تأتي لهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَرْجَمَةً وَلَا 119. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 110. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 111. كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون لا تذم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم 114. أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 115. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 116. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 113. سلام قولا من رب رحيم 114. وامتاز اليوم أيها المجرمون 115. ألم أعهد إليكم يا بني آدم 116. تعبدوا الشيطان 117. لكم عدو 11. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 12. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ 13. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ 14. الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُونَ يوْمَ نَخْتِم عَلَ أَفْوهِم وَتُكَلِمونَ أيدي وَتَششَّدُ أَبْلهُم بِمَا كانَوا يَكْسِبُون وَلَ نَ شَ لََمَسنَعَ أَ مِمْ فَسْدَبَقُ الصراطَ فَأَن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 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُورُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقِبُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَوُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٍ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 11. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 12. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 13. الذي جعل لكم الشَّجر الأأَخْضَرِنَا رَم فَيذاَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُ أَ وَلَيسَ الذي قَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَبضَّ بِ قادِِعَلَ يَقْنُقَ مِث لَهُون بَلا وَهُ وَالْخَللاقُعَالِيم إَِّمَا 114. وشيئا أن يقول له كن فيكون 115. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون